بسم الله الرحمن الرحيم ان من الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه الكريمه جل في علاه انه وصف نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز وكرر الله تعالى هذا الوصف في كتابه في 90 موضعا من القران وجمع الله تعالى ما بين العزه والرحمه فذكر الله جل وعلا ذلك في سوره الشعراء في تسعه مواضع وصف الله تعالى المؤمنين بالاعزه وأمر الله تعالى المؤمنين أن يتصفوا بها كما قال الله جل وعلا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وبيّن الله جل في علا أن الاتصاف بالعزه ينبغي أن يكون ملازما للمؤمنين مهما كثرت عليهم الخطوب أو تكاثر عليهم الأعداء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 نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون وذكر الله تعالى في كتابه صورا من صور العزه عند السابقين فنقرا في القران قصه السحره مع فرعون لما قال لهم فرعون ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه فلا سوف تعلمون فإذا بهم يكوننا عزة ويقولون له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وذكر الله تعالى في كتابه قصة غلام أصحاب الأخدوط وكيف استشهد وضحى للدين بدمه ومات عزيزا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن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 يردف عبد الله بن عباس غلاما صغيرا يrdfه خلفه ثم يقول له يا غلام واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف وكانه يقول يا ابن ابن عباس وانت غلام ينبغي ان نغرس في قلبك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 سلوكي ادبا رب ربي رباني وسلوكي ادبا رب ربي رباني هدب ربنا ربنا وهذا الذي نحتاج اليه اليوم نتلفت في احوال المسلمين اليوم فرنا فنرى المكائد في كل مكان فتاره يكادوا لافغانستان وتاره يكادون العراق وتاره يكادون السودان وتاره يكادون مصر ولا تزال هذه المكائد تدور على المسلمين في كل موطن فاذا لازمنا في قلوبنا الشعور بالعزه وان هذا الدين هو العزيز وانك انصرك الله تعالى اي ينصركم الله فلا غانب لكم اذا كان هذا الشعور معنا نصرنا كما نصر الاولون نصرنا كما نصر الاولون, نصر الأولون. الأولون. اخ المسلم احرص على نشر هذه الماده فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه الماده من موقع وذكر الاسلامي www.wazker.net